كَذَّبَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَامِ بَعْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِنَّ اتَّقَ قَوْمَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدَ بِهِمْ مَّن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنذَكِرُونَ وَإِن مَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَتَهُمْ فَمَن بِ إِلَيْهِمْ عَلَا سَوَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِن انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من وَتِيمٍ وَمِنَ الرِّبَا الْخَيْلَ تُرْهِبُونَ بِإِعْدٍ وَاللَّهُ وَعَدَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ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 ألَمْ فَجِّنْا لَهَا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ